ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج وَلَا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج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 ان <سؤال> اخوانكم او بيوت اخوانكم او بيوت اخواتكم او بيوت اعمامكم او بيوت عماتكم او بيوت اخوالكم, أو بلوت إخوالكم أو بلوت أو بيوت أَخوالِكُمْ أو بيوت خالاتكم أو ما م فَاتِ حَرُ أَ صَدكِكُمْأَْ ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا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 كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ